شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشاه والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا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 لا ترد ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاوله فانذرتكم نورا تالله لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وَسَعَى مُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى